صدرك يا ستار قلبك الله اكبر الله اكبر الله اكبر القلب انتفض ضرا صدر تكرس القلب الله اكبر الله اكبر اي ملائين بشارتي اهتيك اليك سواء القائم متى يا صف حبي الغابة تريد ويتجار دي الصار متى تزمر يتي المظلوم تغير في عكرة الواغم تلت شيعة كومي برجاش قضيت من ظالم الظالي كم قاتلونا كم هجرونا كم قاتلونا كم هجرونا. هجرونا الله اكبر الله اكبر انا عرفناك يا قارن العالم محمد سجر تكد ساقك السماء يا صاحب هرهر او هو بالباقي وماير هو هدي مرقد ابوك وَيَا يَا إِنْتَ شَايفْهُمْ أَصِيدْهُمْ يَيْنْ مَحِي الْإِسْلَامِ وَثَارْ لِيشِي عَمَائِلْهُمْ صَبْرٌ عَجِيبُهُمْ قُمْ يَا حَبِيبُهُمْ صَبْرٌ عَجِيبُهُمْ قُمْ يَا حَبِيبُهُمْ allah Ekber Allah'u Akbar, Allah'u Ekber وين يا و ما عايش الماوى وتتكرر اميض ضي العين وتول انصارف الحاز اليومين حنج الف مالح والميز زينب سبع رحات عوايل هه ستيت الدور عاد المرادي دبح ينادي عاد المرادي نيوناته الله اكبر الله اكبر من الثامث يا طايم آل محمد من الثامث ذار يا طايم آل محمد صدر تكسر ومتقر الضحر الله قفطان الله هوكبان اما يمكن في يا بطول تريد يا لا يا حو يا ساع رجا منهم يسيد عسى بساديف هول اريد عشاء وهدم كل قوا وبلا ما عسى سيدهم مين بحيل اسنام هيك تك في رمط أفتل لم افتل عيناه لم يبق ديننا الله اكبر الله اكبر هل كنت فأبطى يا صاحبك فأبطى هل كنت فأبطى الله أكبر الله أكبر الهندسة الصوتية علي السعيدي التوزيع عامر الطائي آداء الرعدود الحسيني أحمد الفاطمي الكلمات للشعر الحسيني سيد هادي الموسوي التصوير والمونتاج عباس الساعدي